والله من الايات لا يخلقون you uh -huh. فأسى الله بنيانهم من القواعد فخوى عليهم السقف من Om het فالقرب كان ما كنا نعمل من سوء الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عادني يدخلونها خلونا تجري من تحتها أنها. كذلك يجزل الله المستقي من الذين تتوفاهم e yeah. yeah. Ah, ah, ah, يقولون سمام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون أذكروا هم She's going We are God. Oh <laughs> All <laughs> What? and to the In de feestdagen het jaar het jaar van het het jaar van Amen.